وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وما فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْصِرُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْصُرُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن قلت إنكم مرعوسون من بعض الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا وَل إِن أَخْخَرنَا عَنُّمُ العذَابَ إِلَى أَُّةٍ مَضُودَةٍ ل يَقولُولٌَّمَا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ألا يوم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به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 كفوا و لئن اذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني و لئن اذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب 111. إنه لفرح فخور 112. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 113. الذين صبروا وعملوا فلعلك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا فلعلك تاركون يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ أَيَقُولُونَ أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ الله على كل شيء وكيل كل شيء وكيل